فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قليبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المدرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأطيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضان الزاعة للشواء فَذْعُوا مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَهَا نُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ بَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمالاتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قامون ايمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون ثمان الذين كفروا عقبناك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عذين أي أطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة لعيم كلا إن خنقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشانق والمعاب إننا قادرون على أن نبدل خيرا إنهم وما نحن ببسبوقين، فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعذون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب في ظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة.